وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُونُ مِن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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون وامم الذين يضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك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 اللَّهِ وحب لهم من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون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 لا يألونكم خبالا والدم ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وهم يعلمون والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم, أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاءُ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 وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيراً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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين نسألك اللهم حب وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد اللهم احقن دماءهم وانشر أمنهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أي يغتالوا من تحتهم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان في بورما وسوريا وفلسطين وفي وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم وادم الامن والامانه والاستقرار في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والانعام يا أمان الخائفين يا أنيس الذاكرين يا حبيب المحبين يا من هو عند قلوب الضعفاء والمنكسرين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم ارحم ارواحا كانت تترقب رمضان اللهم ارحم ارواحا كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم اغفر لهم وارحمهم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 رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد يا رب, يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحه وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت والعفو عند الحساب نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها يا رب العالمين نسالك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنّعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا الى شيء صرفته عنا اللهم انا نسالك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليله السوء ومن ساعه السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامه اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعبك بعداوتك من خالفك اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض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 من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا عظيم يا حليم يا كريم أنت وعدت عبادك الداعين بالإجابة فقلت يا أكرم الأكرمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه مجمعين